لا تجأوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامغا تهجرون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 بَئِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عن الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ